لطيف لطيف ساعد أخويا انت يا <تصفيق> عليها ولكن نقول هذا مالو يكتب هكذا <تصفيق> أخويا بدكت بني أنت مسلم مسلم بحيث لك كنتي مسلم معنا نقدر نهضر معك أنت مسلم المسيح أنت شيطان مني لا اسمحوا لي انت شي واحد ما, ي... ما, ي... ما, ي... ما يسيء الطيف دينا تا <تصفيق> مسلم أو نو ممكنش يمكنش كاين شي ماشي مسلم بغيتك تكوني على بال نصيحه انت الموسيقى انت شيطان مين خويا يا سميتو المسيح المسيح علاش كسب هاد السميه هاد النكنايم هكذا شلون شلات 100% ريتا وما تبقاوش تعايروني في التكست ما تعاونوش شويه دابا حيت شفتوني بوحدي انا غنبقى نصيف فيكم ما عندي من خسر. وكين دي دي وكين ما نخسر ولكن انا ما كنبغيش ندير ديك الغسايل ما كاينينش لي ضامنين راه حتى اللي تيكونوا لي ضامنين يسمعوا كلمه وحده كي فهمتها واخليوكم ضريفين وزويونين بيزنس المسيح اه سياب أبرحتك طيب اه طيب ببر... اه دبنا راضي بدن فهمك انا راضي بدن فهمك طيب أبرحتك لا لا لا لا انا غادي نضيفك غادي نضيفك يا اخي ولكن بتنتأكد واش انت مسيحي واش هل انت مسيحي يا اخي هل انت مسيحي اوكي معناها ماذا تكتب لي نعم او نو غيتارة دي إدخل لك لك نعم أنت مسيحي اكتب لي شي جملة هنا على الرأي ديارك في الرسول محمد لا غادي تطلع تقولها عافك في المايك وتقول لي ماذا يمثل لك محمد باش نتقيق بأنك مسيحي دا بنتكون هادتي بالدريجة نقدر لي أنت يقف فيك ولكن رأمني هادرت يا أخوي بديك اللاجرة كان خاف منكم أنا كذب عليك السواء ده ما عنا رأى أنا عندي أنا المرشد الروحي ديالي رأى كان ساعدي مسيحي وليكن يقرأ معي الإنجيل وكل شيء ولكن ماشي كلكم يا أخي المسيح أخوي غادي طلعت هادر لي في المايك وتقول لي الرأي ديالك في محمد بكل صراحة ومباشرة غادي ولا قنعتيني غادي مباشرة غادي لك ليست. خد لقطة المسيح يا أختي ريتا أنا أحب أتكلم معاك على الخاص بسكايب سكايبي عشان لاستفيد منك ممكن إذا ممكن ما عندي مانع إذا ما ممكن خذ راحتك هو أحلى ما يكفيك إذا يا أخي لا تريد أن تجاوب، أنا قلت لك أطلع كل الرأي ديالك في محمد وبعد غد نديلك آت، فا يا أخي أعتذر وأسكت سمح منك ما نقدرش نديلك إضافة، أوكي؟ أوكي؟ مبارك. جو في الميكرو. pourquoi؟ بغيت بغيت بغيت بغيت على الرقلي. دوري مسيو المسيح كان ودي يعني نديرك في الاد معايا نديرك اد كلنا زعما ولكن باش ندخل معك للسكايب ولا هذا غير هكذا وعلى اي مرحبا بك في اي وقت في الروم انت عرفتي الروم ديره في الفابوريت وتبقى جيد نعم مرحبا بك في اختي وقت كنت